وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالم فنع الماجي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنهم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 تظلموا ان فقراء الذين اصرفوا في سبيل الله لا يستطيعون طربا في الارض حسبهم جاهلو اغنياء امينت تعف يا سنحهم جاهلو اغنياء امينن تعف في تعرفهم حنفاء وما and I